ke pelaminan. Silakan kembali ke gambus sukor. Gel. Yalla. يا بنات المكلام يا دوا كل علام يا سقال الله رع الله والمحبة هم بنيا يا بنات الحضارم يا شغلات المحارم بحب اضرم قلبي هايم لا تبخالوا عنيا يا بنات المدينة روح عندكم رهينة وأنتم على الدنيا سينة شربت كلها البرياء E aí battal barla battal nalal setan jalang battal barla